فَالكَاظِمِينَ الْغِيظَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَكَرُو اللَّهَ لَكَرُو اللَّهَ فَاسْتَعْتَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد نس القول قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله أكبر أتخذ منكم سهداء والله لا يحبه